above. کأس دلمه فی فأنفرت وكثي أيها الخبره المعارسة يا قلبي نزحت الدموع من مكلف هاري كل ما نام بارعون في محيا لأجل عينيك ما أهقى وما أولى لوشاك وعنايا أَنَا الْعَاشِقُ یان ترجمة <تصفيق>